ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره وزر اخرى وان ترد مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا وان ترد مثقلة كانقُ إِمةُذ الذيينَ يخشَونَ رَبهُ بالِالغَب وَأَقامامُ الصَّلا إِمةُذ الذيَ يخشَونَ رَهُ ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير والى الله المصير